بسم الله الرحمن الرحيم موقف الطريق إلى الله يقدم في السنة الله عز وجل في, في السنة والسفان هذا الجبار الذي له مطلق الجباروس والعلمة وهو الذي يجبر كل كثير من ماله فقال هذا الاسم في فتال الله عز وجل في سورة الحشر وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وقد أشرب المصنف إلى معنى ييني فالمعنى الأول الذي له مطلق الجبروت والعرم وهو معنى القفل كاسم الفخار وقد ورد في تفسير ذلك عن الثلاثة الغرم وهي لهم أدوات مثل الذي جبر الإبادة على ما أرده جبر القلوب على قطورتها شقيها وسعيدها وقد يظن البعض ان هذا المعنى يبطل مذهب الجبرية الذين يقولون ان الجبار سبحانه وتعالى جبر العباد بمعنى اكرمهم وارض غمهم دون اراجة منهم على الشيء الذي قالهم قد يقتدون بذي هذه الافكار ويرجعن الى السبب في تشكير اسم الجبار والله سبحانه وتعالى اعز واعلى من ان يغلب عباد على الشيء الذي يريد بل جبروه عز وجل لهم وسلطانه وقره فوقهم نعمه انه يجعلهم يفعلون الى ارادتهم ما اراد سبحانه وتعالى ان يفعلوا لان الجبر منه عز وجل ليس كجبر المخلوق للمخلوق فان المخلوق لا يملك قل غيره لا ولا قلب نفسه فهو اذا اراد ان يجعل غيره يفعل فعلا معينا او يرغب به فإذا منع لم يجد جدا من ان يكرهه عليه لان ارادته لا يملكها اراده ذلك الغير لا يملكها ولا يستطيع دولها الى ما يريد فيضطر لعزه وضعفه عن تغيير قلب خصنه الى اكراهه بالضرب او التعذير او استجمي او التهديد بالقبل او غير ذلك مما يفعله الجبارون الظلمة القائدين دائما كما وصف الله عز وجل فخاب كل جبار عنه فهذا من مقامة العجل والضعف وان كان كثير من الناس يظنوا انه مقام عز وكثير من الناس يتمنى ان يكون جبار الجبار من البشر لن يجبر غيره يجبر غيره بالباطل على فعل ما يشتهي ويهوى وهذا كما ذكرنا مقام ادس وضاع ورقص وليس مقام قوه واقتدار أما في حق الرب عز وجل فإنه عاد وهو سبحانه وتعالى أعلى سلطانا وقمرا من أن يحتاج إلى إكراه العباد بل لو شاء عز وجل لجعل النات أمة واحدة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وهو سبحانه وتعالى جعل مشيئة العباد خلقا من خلقه وَهُمْ لَا يَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ۚ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۚ هُوَ الَّذِي جَعَلَ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ۖ وَصُبْحَانَهُ وَصَرَّفَ قُلُوبَ عِبَادِهِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يقلبها كيف أشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أعوذ بك من شبر كل شيء أنت آخذ بناصيك كما قال هود عليه الثلام ما من دابة إلا هو آخذ بناصيكها أي أمرها كله ملك له عز وجل وهو يوجه العبد حيث شاهد يوجه المخلوق حيث شاء فهذا الجبروت ليس فيه إكراح لأنه لا يحتاج إلى ذلك بل يأمر سبحانه وتعالى بما يشاء بكون فيكون وليس بهذا في ما يقتضي مذهب الجبرية الباطل من نفي مشيئة العباد ونسبة الظلم إلى الله عز وجل وايقرار الشرع وجعل الحدامات دي قضيه لانها كلها اجبار من الله فهم ظنوا ان جبر الله للقلوب كجبر الارغال للورم فقالوا بهذا الظن نقول ان جبر الله للقلوب لا يعني الغاء مراجعه العلاج ولكن يجعلهم سبحانه يفعلون ما يريد بارادته واختيارهم الذي خلقوه فيه وقد بين لهم الطريقين والمنزلين فحقق القول الذي نظره وقامت حجته على التجار ولم يظلم عباده مثقال ذره سبحانه وتعالى خلق الخلق باسباب جعل من اسباب خلقه افعال عباده ارادتهم وقدرتهم المطلقه جعل مشيئه العباد بناء تقع وافعالهم كما ان الولد يخلق من ابيه وامه والله خالقه وخالق ابيه وامه لكنه بقدرته عز وجل جعل الوالدين تماما في وجود الولد فلا يمكن لعاقل أن يلدعي عدم الأثر وعدم أهمية وجود الولدين وعدم مسؤوليتهما على ابنهما كذلك لا يردو لعاقل قضمن عن مؤمن بالكتاب والسنة والشرع أن يقول لا ضرورة ولا فائدة ولا أثر لإرادة الإنسان أو لقدرته لأن إرادة الإنسان وخدرته بالنسبة إلى الفعل كالأرض والأم بالنسبة إلى الولد الله خالف السلام ولكنه خلق الولد من أبيه وأمه وخلق أفعال العباد بخدرتهم وإرادتهم من خلال إرادتهم وخدرتهم المخلوقتين له عز وجل والكل مخلوق له عز وجل بجبره سبحانه احسن الجبر جبر القلوب على ما اراد فجعلهم يفعلون بما شئتهم ما اراد وهذا الذي يحاسبون عليه انما هو الذي فعلوه بمشيئتهم واختيارهم وانما ما جرى بهم عليه من غير مشيئه كما جرى بهم على الموت والحياه وعلى الطول والقصر والذكوره والانوثه لا يخير الاختيار منهم فلا يحاسبهم ولا يسالهم عذوجا لعند ولا يسيبهم او يعاقبهم عليه بل هو سبحانه وتعالى انما يحاسبهم ويديبهم ويعاقبهم على افعالهم التي صدرت باختياره ومحض ارادته فهذا معنى جبر القلوب على ما اراد او جبر القلوب على اضطافها شقيه وتعييا جبر عباده ليس بمعنى قوم الجبريه في نفي مشيئه العباد او نفي قدرتهم وبالتالي نفي معنى التكليف والشرع والامر والنهي واعتبار الحسنات والسيئات يترتب على ذلك اعتبار الحسنات والسيئات كلها بمنزله واحده فهذا كله باطل ولا شك في بطلان لان القران اثبت خلافه بل كل عاقل يحص من نفسه بخلافه ان هناك اشياء يفعلها بارادته واشياء لا دخل لارادته فيها والثواب والمدح والذم والذم هند الرقناء فضلا بعد الشر يدل انما هو تبع انما هو تبع ل افعال العباد الاختياريه في موافقتها او مخالفتها لشرع الله سبحانه وتعالى فالذي له مطلق الجبروت الزبرود ما كلمه الزبرود مصدر من الجبر زبر زبرود جبر زبرود زي جبر ملك ملكوت فالجبر الذي له الجبر القهر ومظاهر هذا الاسم في حياه البشر ما يؤذ يعني اثار اتصاف الرب عز وجل بهذا الاسم في حياه البشر وثائر المخلوقات عظام بينه الله رحمه في وجود الانسان وولادته قهرا عنه وموته قهرا عنه لا دخل له في ذلك ولا قدره له على ذلك جعل الله بدايه الانسان ونهايته علامه على عجزه وضعفه وعلى قهر الرب عز وجل وجباره بالعدل والاحسان منه عز وجل فهو الذي خلق الإنسان من ماء مهيد بغير استشارة من العبد هل يريد أن يخلق وعلى أي صفة يريد أم لا يريد ذلك أو يريد صفة معينة أو زمنا معينا أو شكلا معينا أو بلدا معينا يولد فيه أو أسرة أو ملتمعا معينا ينشأ فيه كل ذلك ليس له فيه أدنى قدرة ولا اختيار وأما وهذا يدفع العبد الى ان لا يصف نفسه ابدا بالجبروت ولا يتصف بهذه الصفه فان الله عز وجل تفرذ بهذا ولم يوجد للعباد ان يتصفوا بهذا المعنى من هذا الاسم كما قال عز وجل افتتحوا وقاد كل جبار عليم كل جبار بهذا المعنى خائف تفتحوا اي تفتحه الرسل وذلك وذلك حين هددهم جبارون المتكبرون الكفره الملحدون بان يعودوا في ملتهم او يخرجوهم من ارضهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لا تعودوا في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا أي استفتحت الرسل طربت الفتح من الله دعوا الله أن يختح يحكم بينهم وبين قومهم بالحق وهو خير الفاتحين الحاكمين وخاب كل جبال عليم في هذه الدنيا ومن ورائه إلى يوم القيامة ومن ورائه من ورائه جهنم أمامه جهنم لا تزال تطلبه ولا يزال مطلوبا لها لا تتوقف عن مطالبة به حتى أقع فيها من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ نعوذ بالله من ذلك فهذا نصير الجبارين المتكبرين الذين يكربون الناس على ما يريدون دون نظر إلى أن الشرع أجاز ذلك أن لا ولذلك لا يوصف المؤمن بهذه الصفة لا يسمى هذا الاسم بهذا المعنى ابدا لان كل جبار فهو قائد بنص القران والله هو المتفرد سبحانه وتعالى بالجبروت والعظمه واما اثر هذا الاسم في افعال العباد الاختياريه فانما يظهر لاهل الايمان المستحضرين على الدوام ان افعالهم واقوالهم وقع على العباد جميعا بأمر الله عز وجل وخلقه سبحانه وتعالى فاذا راوا نعمه الله عليهم بالاسلام ومنه الله عز وجل عليهم بالايمان علموا ان من ان من قبل ذلك لهم امر الله عز وجل وان من فوق صفاتهم قدره الله سبحانه وتعالى هو الذي جبرهم على ذلك هو الذي قدر لهم ذلك واذا راوا خذلان الرب سبحانه وتعالى اذا راوا المنكرات والعواصف والكفر والنفاق يقعوا من اعداء الله راوا خذلان الرب لهم راوا ان الله الذي قدر ذلك عليهم فخافوا من الله عز وجل اي اي اي خذلهم كما خذل هؤلاء وان يجعلهم من الكفره او المنافقين او الظالمين كما جعل هؤلاء ويشهدون عدله وعدل الله في ذلك فانه سبحانه وضع الاشياء في مواضعها فهو اعلم بالظالمين وهو اعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى ما وضع البذر الطيب في ارض خبيثه فان الخلول الخبيثه لا تناسبها الاعمال والاقوار الطيبه والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الطيبات من الاعمال والاقوال للطيبين من الناس والطيبون من الناس للطيبات من الاعمال والاقوال والسكن فلا يتنافى ان يكون انسان قبيح يهدا لعمل طيب وقول طيب القبيثون يالقبيثان والخبيثون والخبثاء والخبثات والخبثين والخبثون والخبثات كما ذكرنا من الاعمال والاقوال الخبيثون من الناس والخبثين والخبثات من الاعمال والاقوال فان الله وضع البذره الطيبه في الاارض الطيبه ووضع البذره الخبيثه في الاارض الطيبه فيشهد اهل الايمان حكمه الله عز وجل وعدله يرون فضله على عباده المؤمنين وخافون على انفسهم ان يبتلوا بالخراب كما فوق الى بهؤلاء فيشهدون جبره عز وجل من حيث لا يشعر الناس ومن حيث لا يشعر حتى الظالمة والكفار والمنافقون والمجرمون الجبارون لا يشعرون ولا يفكرون ان ما بايديهم انما هو تصريط من الله عز وجل لحكمه يعلمها فيظنون أن الأمر بأيديهم أما أهل الإيمان فإذا رأوا مثل هذا الجبروت من المتجبرين والطغاة والكفرة والظلمة والعطاء علموا أن الجبروت والعظمة لله وأن له الحكمة التامة والعلم التام وأن وضع الأشياء في مواضيها مقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لذلك نحن حافظوا على انفسهم ورجو فضل ربهم سبحانه وتعالى هذا المعنى الاول من معاني اسمه الجبار وكما ذكرنا لا يجوز لعبد ان يتسمى بهذا الاسم بهذا المعنى ولا ان يتصف بهذه الصفه لان الجبار خائف واما من سمي على عهد الصحابه بالجبار وقد ورد هذا الاسم في الصحابه رضي الله عنهم فهذا على المعنى الثاني الحسن ان يتم بهن وهو في حق الرب عز وجل اكمل واحسن المعاني الرب سبحانه وتعالى اتصف بالمعنيين المعنى الاول معنى الجباروت وذكرنا معنى ذلك والمعنى الثاني معنى جبر كالإصلاح الذي يجبر كل كثير للنبي ويجبر كل ذليل يصلح شأنه وكل محتاج وكل فقير يجبره سبحانه وتعالى ويصلح شأنه وهذا المعنى كما ذكرنا يحسن للعباد ان يتصفوا بما يليق بهم منها منه كما انه يحسن منهم ان يتصفوا بصفه الرحمه فالراحمون يرحمه الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كما ان الله عز وجل هو القدوس فيحصر من العبد ان يتصف بالطهاره بما يليق به من ذلك كما ذكرنا وما يليق بالرب لا يمكن ان يرتقي اليه المخلوق فالله عزيز لا يرام جنبه كما ذكرنا فاسمه الجبار الذي له مطلق الجبروت لا يحصن العباد ان ان يسته ان يتسمن ولا ان يتصف بشيء منه واما الجبر الذي بمعنى جبر الكثير واصلاح العيب والاحسان الى الضعيف والمنكسر والذي فهذا معنى الحسن ان يتصف بما يريق به العبد منه الله تعالى اعلى واعلم والله عز وجل جبره للمكسورين و ستره عز وجل على عيوب الضعفاء المتذللين لعظمته عز وجل اعظم من ان يحيط به نظر انسان يجبر سبحانه وتعالى الضعيف المنكسر المستقر المتذلل لربه عز وجل جبرا لا يخطر بباله ولا ببال غيره يصلح عز وجل من شأنه ما لا, لا يقدر على الاصلاح من نفسه سبحانه وتعالى يجبر كل كثير واثر ذلك في نفس المؤمن ان ان ينكسر الى الله سبحانه وتعالى بانواع الانتصار كلها بشهود حاجته وفاقته الشديدة إلى ربوبية الله عز وجل وألوه يديه وفي الإنسان أشد الحاجات الحاجة والفق يكتر الإنسان الحاجة كما ترى في الفقير يكون منكسرا يستقضر العبد المؤمن حاجته إلى الله عز وجل في حياته في هوائه الذي يتنفسه في شرابه الذي يشربه في طعامه الذي يأكله في كل نفس من أنفاس حياتي استحضر أن الله الذي يجبر هذه الحاجة ويجبر هذا الضعف والعجز ويكمله من فضله سبحانه وهو احتاج الى الله اله معبود اشد من حاجه بلده الى الله سبحانه وتعالى ربا رازقا قاربا خالقا رازقا نحتاج الى ان نحب الله سبحانه في القلب حالة وفاقة لا يسدها شيء إلا التعبد والتألو لله عز وجل وحبه وحبه وحبه فإذا استحضر العبد فاقته إلى الهداء والتوفيق من الله عز وجل والإعانة للعبادة لكي يعبد الله سبحانه وتعالى استحضر ذلك إن كثر ولا بد ولم يتعزد جطاعه أو يدل بمنزلة أو حالة او يرى لنفسه فضلا على غيره فضلا ان يرى فضلا لنفسه على الله عز وجل نعود بالله لا يظن ذلك من مؤمن ابدا وهذه الفاقه تكشف الانسان فيظهر الله كثر حاجته الى الربوبيه والالوهيه حاجته الى ربه والالهه ان يوفقه لعبادته وان يرزقه من فضله تكسر فإذا انكسر وذل لله عز وجل جبر الله كسره لأنه جبر سبحانه وتعالى وكذلك ينكسر العبد يذل وينكسب لله عز وجل إذا رأى برؤية معصيه ونعم الله وأياله فذلك يكسر الإنسان بلا شك كما ترى من أخطأ في حفظ غيره وهو يعتذر له ستراه منكسرا امامك فليستحضر العبد المؤمن انه يخطئ بالليل والنهار كما وصف الله عز وجل يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر ذنوبكم جميعا فاستقيموا انظر وتامل في هذا الحديث الشريف الجليل الذي جامع الله عز وجل فيه ما يحتاج العباد فيه إلى أن ينكسروا لله فيجهرهم سبحانه وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه وجعلتوا بينكم محرما فلا تنظر يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاتتهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أصعبت فاستطعموني مفعنكم يا عبادي كلكم عار إلا من كثوت فاتتكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطيون بالليل وأنها وعفة وأنا أغفر ذنوب جميعا فاستغفروني أغفر الله الله أغفر لنا أتعلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ذري فتضروني ولم تبلغون فيه فننفعوني يا عبادي لو أنه ولكم آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسقى قل رجل واحد منكم ما زد ذلك في منك الشيء يا عبادي لو أنه ولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك منهم في شيء يا عبادي لو أنه ولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينفسه في الضحر إذا أدخل فيه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن ورد خيرا فليحمل الله ومن ودد غير ذلك فنهد منك إلا مسكين الانتصار الناشي عن شهود الحادث هو فقط كلكم ضال لو ناديته كلكم جاء يقول انا هامض كلكم معادي اللي من كتبته الانتصار الناشئ عن رؤيه الجنون والمعاصي ونعم الله عز وجل المنهره المتتابعه ينكسر العبد ولا غد فاذا قال اغفر لي وتب علي كان منكسرا فاد وهو كسرا ويقبل ويقبل عثرته ويقبل اعتذاره فيمذيره فيعظمه سبحانه وتعالى ويقبل يعني منه تلك التوبه وتوب عليه عز وجل وكذلك المحب منكسر فينكسر العبد بحبه لله عز وجل فاذا انكسر جبره الله باعلى ما يجبر به عبد لان يكون محبوبا عند الله عز وجل اذا تابع حبه لله بطاعه نبي عليه الصلاه والسلام قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وبهذا يتحقق كمال العبوديه فاذا كثر العبد لله شعر بالانكسار فانه يذره الله سبحانه وتعالى والذي لا يشعر بالذل والانكسار لله سبحانه وتعالى فهذا في خطر عظيم بل مغضوب عليه الذي لا يرى فاقته وحاجته او لا يرى ذنوبه او لا يفتشعر حبه لربه عز وجل وحدثه لذلك الحب فانه ان لم يكن قد هلك بالفعل فهو على شفا هلك واذا تعزد الانسان بعمل او بعلم او بمنزله وكان له عد الله سابق في خير كسره الله عز وجل بمصيبه او بامر مؤلم او بثواثي مصلحه ونصر ليا كثره ليجور سبحانه وتعالى كما كسر عباده الصالحين في غزوه احد وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكثر نفوثا تعززت بما وقع يوم بدر وظن انه في كل معركه اضمن النصر ف كسرهم الله عز وجل بالهزيمه ليتوب اليه عز وجل ويخضع ويذل نفسه فيجبره سبحانه وتعالى فكذلك المصائب تكثر الانسان فاقرا شعر العبد ان من عند الله عز وجل جبر الله مصيبه واصلح عيوبه واعطاه خير مما ترى مما فقدك وصبر واحتسب عند الله سبحانه وتعالى مصيبته وكما يذكر ابن القيم احنا والله مثل ما ذكره في فوائد غزوه احد في هذا المعنى ما جرى في غزوه حنين فان نفوسا تعظمت بالفتح وشعرت بالقوه فتح مكه ودخول قريش في الاسلام وخرج من يقول لن نغلب اليوم من قله فقال الله يوم احد اذا اعجباتكم كثرتكم فلم تؤذوا انكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم ضبيرين ثم انزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروا اعزب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين فحصل كتاب في اول المعركه وحصل ذكر في اخرها هذا فضل رحمته لإباده المؤمنين يلتهيهم بالمصائب التي يكثرهم بها فيجبرهم سبحانه وتعالى وهو الجبار الذي يجبر كل كثير له الحمد على ذلك اللهم اجبر كسر اللهم اجبر كسر المسلمين وانصرهم على من عاداهم ومكن لهم في الارض برحمتك يا ارحم الراحمين قال قال المتكبر الذي لا ينبغي الكبرياء الا له ولا يريق الا بجنابه العظمه اذا والكبرياء اريد تمنى زعه صفه منها حل به الغضب والمقت والتدميس اسم المتكبر اي الذي له الكبرياء هو سبحانه وتعالى يتكبر بالحق ليس أنه يتعاطي ما ليس له هذه صيرة في حق الآدم أو في حق الإنسان متكبر تعاطي ما ليس له يتكبر بمعنى يظهر الكبر ويظهر أنه كبير ومرتفع وهو الكبر والعياذ الله الذي ينقذه الله عز وجل ينقذ ذرة منه بل ذرة من الكبر تمنع دخول الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نعوذ بالله, بالله أما المتكبر سبحانه وتعالى فالذي له الكبرياء الحق فهو الكبير حقا وهو سبحانه وتعالى أمره في الخلق نافذ وكل من تؤى أصغر وأحقر من ان ينازع الله سبحانه وتعالى كبرياءه وعظمته الله اكبر الكلمه التي اوجب الله عز وجل على المسلمين ان يقولوها في اليوم مرات ومرات في الصلوات وفي الاذان يفتتحون بها وفي مواضع مختلفه ذلك اثبات الصفه دي الكبرياء الا لله سبحانه وتعالى فالله المتكبر بحق كما ذكرنا المخلوق لا يجوز ان يصف بهذا الاسم بل حضر المخلوق ان يذل لكبرياء الله واخضع لعظمته سبحانه وتعالى ولا يتصف بشيء من ذلك ابدا كما قال عز وجل العظمة إذار والكبرياء ردائي المقصود من ذلك أن هذه الصفاة ملازمة له سبحانه وتعالى وأنها لا تدور إلا لها كملازمة الرداء والإذار للابسهما ولا يمكن أن ينازعه أحد فيما يلبس لأنها حق له تالله سبحانه وتعالى حق له وحده العظمه والكبرياء فمن اتصف بشيء من ذلك متعالما على امر الله متكبرا على هباء الله عز وجل فضل ان يكون متكبرا على شرعه سبحانه وتعالى فهذا يلقيه بالنار والالوان سبحانه وتعالى اذا كان النار وكل بكل جبار وبكل متكبر يلقى فيها تقول سيرته بالجبارين والمتكبرين وقالت جزاء هي ابعاد الناس وصفقاتهم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فان النار جزاء المتكبرين ويكفي ان تعلم جزاء ابليس لترى نفط الله عز وجل لمن تكبر ولمن تعاظم كي ضروب ابليس ذلك الذي دفعه الى ان يرد شرع الله عز وجل ويرد امره بالسرود لادم متكبرا فصغره الله سبحانه وتعالى وذلك ان من ترك امر الله يريد امرا معينا الله واقبه بنصيب قصده قالته بن منها فما يكون لك ان تتكبر بها تخرج انك من الصاغرين فلما تكبر صغره الله وهكذا كل متكبر لا بد ان يصغره الله واجعله ذليلا حقيرا مهينا بعدله وحكمته سبحانه وتعالى فالعبد المؤمن لا تكبر ابدا ولا بغرور وكذلك يعلم نقم الله المتكبرين فلا يتابعهم ولا يعظمهم ولا يدور في فلكهم راجيا المنزله عندهم يعلم انهم احقوا على الله من الجعلان من الخنافس والحشرات لا يمكن ان يعظمهم في من يعظمهم او يشارك في ما يقع حولهم منها له التعظيم والتفخيم والتبجيل بالباطل الذي يعلم من خلال الشر انه باطل فهؤلاء الذين وخضعون لظلمته ويعظمونهم ويشاركون في تكبير في تكبرهم وبل هم احيانا ربما يكون السبب في تكبرهم هؤلاء لم يعرفوا ان الله هو المتكبر وان الكبرياء من صفته وحده لا شريك له وانما نظروا فقط الى موضع اقدامهم نظروا الى هذه الدنيا بل حتى ما نظروا اليها جيدا لو نظروا اليها جيدا لعلموا ما كان من جزاء المتكبرين السابقين فاين فرعون اشد المتكبرين والمتجبرين ماذا كانت نتيجته والى ما صرحان بل في كل زمان لو نظروا الى المتكبرين والجبارين لعلموا انها سنه الله الماضيه لا بد من نهايه للجبروت والطغيان والكبر ولا يرضى الله من ذلك فاذا كما الامر كذلك لم يخضعوا ولم يذل ولم يهينوا انفسهم بمتابعه اهل الباطل المتكبرين معوذ بالله من ذلك قال الخالق البارئ المصور لما شاء اذا شاء في اي في اي صوره شاء من انواع التصوير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض في ست وركتم فاحسن صوركم واليه المصير ما خلقكم وما بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير هذه الاسماء الحسنى اكثرها ورودا وخصوصا في صيغه الفعل الخالق وخلق من اكثر الا يعني الافعال التي وصف الرب انذرا جميعا و وبعض والبار والمصور كذلك وصف بهما بهما الرب سبحانه وتعالى هذه الاسماء الحسنى اذا اقترنت اختصر كل واحد منها بمعنى وإذا أفرد كل منها عن الآخر فإن معاني الأسماء الأخرى تدخل في الإسم الواحد منها فإذا اخترنت فقيل الله هو الخالق البارئ المصور فمعنى الخالق المقدم للشيء قبل ودونه والبارئ المخرج له من العدم الى الوجود والمصور الذي اعطى كل شيء هيئته وصورته وشكله شكله وعدله وصوره في الصوره التي اراد يقال خلقت العطا اي سويتها ويقال وقال الشاعر لانك تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفني لانك تنفذ ما قدرت انت تنفذ وغيرك يخلق يقدر ويخطط ثم لا يفني ثم لا ينسى فالخالق المقدر لشيء قبل وجود الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الاشياء قردوا منها واوجدها عز وجل على وز ما قرده على وز ما قرده وهو عز وجل انشأ برأ كل الاشياء من العدم كان كل شيء عدم خلقه الله عز وجل واوجده من العدم كما قال نبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء عدم وقال عز وجل الا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فاتى عليه وقت لم يكن شيئا رطبا واتى عليه وقت لم يكن شيئا من الكوره شيئا ولكنه يذكر كالارقى كالنطفه الذي في الارقان الان هل يذكره احد منها كم من النساء في العالم في بطونهن ملايين من الأجنة من يذكره اليوم بشيء بمدح او ذم سيكون منهم والله اعلم واعلم بعد عشرات السنين الرؤساء والقبراء والاغنياء وهو الان ليس شيئا مذكورا سبحان الله يعني الاغنياء سنة الفين وخمسين مثلا فين النهارة في بطول الأمهات أو في أرصاب الآبات ليس شيئا منفوع ومنذ قديم الزماء لم يكن شيئا أسوأ وقابل أن يحلق الله الخلق كان الخلق كله عدما محضر فالله الذي أنشأ الخلق من العدد إلى الربد يبقى قول الفلاسفه ان النظريه الماده لا تفنى ولا تستحدث من عدم قول رافط في اصل الخلق اما انهم يبحثون في داخل المعمل عن ماده مثلا كانت موجوده فتحولت الى ماده اخرى فيقولون اين عناصرها ذهبت الى مكان اخر نعم اما انها تفنى فيدفن وتستحدث من العدم فتستحدث من العدم بل هذا أمر قطع وقيم أن الأمور كلها كانت عدما ثم أولدها الله سبحانه وتعالى البالد المصور الذي أعطى الإنسان شكله والحمارة والبقرة والحشرة أعطى كل شيء شكله وصوره يا أيها الإنسان ما ربك بربك الكريم الذي خلقك فتواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركب الانسان تركب صورته وهو في بطن امه ترون امه ان الامهات تصنع شيء لجنينها كل امه نفسه بيكون بنون احلى الاولاد وبناته احلى البنات تعمل حاجه وهو هي جوه بطنها البطن ولا سؤ تقول تتمنى ان ابنها يطلع حلو لا يمكن تصيره شكل معين ولا طول ولا قصر ولا اعضاء تناسل ذكوره وانوثه ولا القب او لا بالعجد ولا غيرهم اولى بالعجد والانشغال لا يفكر في شيء وانت ايها الانسان وطيط هذا الشكل سبحان الله الانسان لو تامل بس كده هو في بعض صور الاجنة في مراحل نموها بيبقى شكله غير محتمل والله في بعض ال الاحفار الموجوده بتحصل طقطق اثناء التكوين بيبقى شكل الانسان عجيب والله يعني ربما يكون مثل القرد ده احسن الايه الاشكال وربما يكون يعني اشكال عجيبه موجوده اكثر في المتاحف ال الباطرولوجي موجود فيها صور لبعض اصابات الاجداد اشكال عجيبه للانسان وتصخط في عمر معين فالانسان لما يجد صوره حقنه اعطاها الله عز وجل لها وهي طيبه يا احمد الله المصور على ما صور من شكله وصورته واذا يعني وجد غير ذلك كان كان دميما الوجه مثلا او كانت المراه غير جميله رجى ان يصوره الله في احسن صوره يوم القيامه اذا دخل الجنه فانهم اهل الجنه يدخلون الجنه على احسن الاحوال واكمل الصور والوجود وهو سبحانه وتعالى الذي اعد الانسان وامشاه على رجلين في هذه الصوره والهيئه ولن يجعله يمشي منحنيا كسائر الكائنات والحيوانات فهذه منن الله على الانسان لأن صوره في أحسن صورة وهذه الصورة مشرفة مكرمة إذ خلقها الله عز وجل بيده هذه صورة الإنسان استفاه الله سبحانه وتعالى فخلقها بيده كما قال عز وجل لإبليه تماما لك أن تسلل لما خلقته بيده صوره المصرفه المكرمه لذا لا يجوز اهانتها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا قتل احدكم اخاه فلتجنب دوجس فان الله خلق ادم على صورته فهذه الصوره المصرفه المكرمه ينبغي ان يعلم الانسان فضل ربي المصور بها سبحانه وتعالى ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك أنواعا من خلق الإنسان في شؤول اسم الخالق لها فهو عز وجل الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون وصير خلق الإيمان والكفر في القلوب خلق أفعال العباد وهذا على أحد الوجهين في تفسير الآية فالآية لها وجهان في التفسير هو الذي خلقكم فمنكم كافر بذلك لا يقر بوحدانيه الله وإلهيته ومنكم مؤمن قد اقر بان الله اذا انفرض بالخلق هو المستحق وحده بذلك المعنى الاول هو الذي قلقكم فمنكم كافر ينكر ذلك او ينازع فيه او لا يقر بوحدانيه الله ومنكم مؤمن بذلك التفسير الثاني بقى نقول خلقه كافرا لمعنى سيؤدي الى الكفر لو كبر لا انه كافر عند ولادته هو الذي خلقكم فقدر منكم من يكون كافرا ومن يكون مؤمنا اما الغلام فطبعه مطبع كافرا لو اي لو كبر وليس انه كافر ايه الان هو الذي خلقكم على هذين الحالتين خلق بعضكم مؤمنين وخلق بعضكم كافرين ويكون في هذا دليل على خلق افعال الاباد فال مؤمن يفكر في خلق الله عز وجل لهذه الكائنات والبشر خصوصا ويفكر في خلق الله سبحانه وايجاد لافعالهم فيهم بارادتهم واختيارهم كما ذكرنا من قبل في شرح اسم الجبار سبحانه وتعالى ويلاحظ قدرته التامه على ذلك وكذلك يلاحظ خلق الزواج هو يفكر بان الله خلق هذه الكائنات ودبر امرا وهو الذي خلق افعالها وحرك حركاتها وسكنتها قال خلق السماوات والارض بالحق وصورتكم فاحسن صوركم والهي النصير خلق السماوات وخلق الارض يفكر العبد المؤمن فيما اودع الله عز وجل من ايات باهره في خلق السماوات وخلق الارض فوالله سبحانه وتعالى جعل خلقه بالسماوات والارض من اوضح اليقينيات الداله على وحدانيه كما قال عز وجل ام خلق من غير شيء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون استمعها زبيد ابن ملجم رضي الله تعالى عنه وهو يومئذ كافر سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اذى في غذائي وساربت قال فلما سمعتها كاد قلبي ان يذوب سمع الرسول في المغرب بصوره الطور حتى بلغ عن كل بغير شيء قامهم طالب ان خلق السماوات سيرا. بل لا يقينون الآية بعدها قال كاذا قل بها وكان اتبع في إسانه بعد ذلك رجل الله تعالى سبحان الله أن يتأمل ما يعني تضمنته آيات سورة النجم في قدرة الله عز وجل على أنواع الخلق كلها والعطاء والتكذير وينظر كيف أن المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون والجن والانثى كلهم سجدوا في اخير يعلم ان النظر بهذه الطريقه التي ارشدنا اليها القران في خلق السماوات والارض يجعل قلب العبد رغم عنه يركع ويخضع لله ويعبد الله لما سمع المشركون في اخر الايام تسجدوا لله وسجد حتى اميه ابن خلد الذي ابى ان يسجد لم يمتنع مطلقا وانما اخذ كفه من تراب ووضعه على رأسي وقال هذا يكفيني حتى ما استطاع ان يقول الا اسود وانما ابى نجد وقال وضع التراب على رأسي وقال يكفيني هذا اذا كانه اقراد ان الجميع سجد سجد كما قال من وسوس ال المشركون المسلمون والمشركون والانس والجن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخه فقال تلت نظر الانسان الى هذا الخلق العجيب و فالخلق التو... للذوات وخلق الافعال خلق في الارض وخلق السماوات يجعل الانسان يخضع لله عز وجل ويقر بوحدانيته سبحانه وتعالى والتفكر في خلق الانسان وخلق السماوات والارض صفات المؤمنين كما قال عز وجل وفي انفسكم افلا تصدقون قال في الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون قال عزه الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل ومن نهار لآيات لأولي الألمان الذين يذكرون الله عطيانا وقمودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما فلقد هذا الأرض سبحانك فقن عذاب الموت نظر في الخلق يجعل العرض يستحيل في حسه ونظره وفكره أن يوجد هذا الخلق عبره بلا غايه ولا هدف يعني قالوا يوقوا اللي ده لانه يرى اتقان التاني زي ما قلنا لاخوه قبل كده لما واحد يبص لاي مسمار في الحيطه مبني كده بالطريقه دي اكيد كانوا معلقينه عشان حاجه ان هو قالوا كده اسمدوه بطريقه معينه يا اما كانوا معلقوه بحبل امال الاتكاف يا اما كانت ساعه مفروضه عليه ان هي الدنيا مثلا كان دي حاجه اكيد مفيش واحد يقول لا ده كده جاد لنفسه ولا ان هو مدقوق من غير سبب واحد كان عايز يلعب وعمل فوق لا فاذا كانوا بينزلوا نفسهم ان هو نازقهم مسمار من غير سبب ومن غير مصلحه وحكمه سبحان الله اللي ينظر في هذا الخلق العظيم يقول بعد كده ان هو عمل نفسه او كون نفسه يعني الناس تضحك فعلا لو اقول لهم ان المسمار ده دق نفسه لكن ما يضحكوش على داروين لما بيقول ان الخليه تكونت كده ان البروتينات جات والكربوهيدرات والبدا لا ده الكربون والمغنيسيوم والهيدروجين جم واعد والاكسجين واعدوا يكونوا مع بعض كده لغايه ما كونوا جزيء من الماده البروتينيه والنيتروجينيه وبتاع والكربوهيدرات لغايه ما كونوا جزيء ماده حيه وتقول حاجه جت فيها كده مع ان المواد دي بقى موجوده ما يتحطوش عليه يقولوا راجل ده راجل مجنون مثلا ولا في حاجه لكن هو شغل اليهود والاعلام ان ان داروين ده دا راجل مفكر عظيم جدا والله بالله مع ان الجاز كله يعرف ويجزم بالقطع دلوقتي والزمان كمان لا اي عاتب انه ان الكلام ده تخريف بيدهي ان مستحيل يكون مقبول فسبحان الله وبعدين بعد كده دلوقتي كلهم اثرهم يقر بيقولوا لا كثير جدا من الاوروبيين والامريكان وغيرهم ان هو طبعا امور محسوسه يعني نظريه داروين دي لتطور الخلق ولي الصدفه نظريه عجيبه بشكل طبعا الهندسه الوراثيه اللي هم بيعملوا فيها ابحاثهم الطويله جدا والمتكرره جدا لتثبت ان كل حاجه ور حاجه ان الصفه قد كده طول شعر البنيانم ولا لون شعره درجه انه بني وبني واصغر حاجه واكبر حاجه كلها لها شفرات موجوده على الكروموسوم اللي ما يبانش اللي يحمل الاف الجينات ما تحمل ملايين الصفات موجوده على الحيوان المنوي اللي موجود في السنتيمتر المكعب الواحد في منيه الرجل ساعات يكون 120 مليون منه موجود في كل واحد فيهم جميع صفات الانسان اللي ممكن يتكون من هذا الايه من هذا الحيوان وموجوده في البيضه لحد يقول بعد كده بنقول هم حاولوا يعملوا في الهندسه الوراثيه دي كل حاجه ممكنه يعني جميع الاشاعات والذؤ والذرات والالكترونات واشات ليزر واكس وكل الحاجات اللي ممكن نقولوا انها اثرت في الكون عشان اوجدت فيه كل الحاجات الموجوده المكتشفين حاجات, حاجات كتير جدا كلها ممكن تاثر وبعدهم حاجات القص واللصق دي حاجات عجيبه جدا يجيب مثلا يعني الجين حته من الكروموسوم الانساني اللي بيعمل هرمون الانسولين في من البنكرياس بتاعه ويلزقها في حته بكتيريا ما مجهو... جوه في ضروزون بتاع بكتيريا كده هو وبعدين يذا يعملها يديها طلعت ايه انسولين انساني هو اللي بيطلع من البكتيريا بالظبط دلوقتي خلاص بقى الانسولين ما بيجيبوش من خنزير والبقر ده بيعملوه في المعمل من خلال ايه دي من خلال حاجه بال... بالهندسه الوراثيه دي انه يجيب الحته بيقطعها كده يجيب الحته اللي... اللي فيها الجين اللي بيسبب انتاج الانسولين ويرزعها في البكتيريا دي ويشغلها فتطلع انسولين زي الانسولين اللي طالع من ايه من من بنكرياس الانسان اللي بيتحس منه في ساعه دي فاملوا كل هذا وادوا انه مستحيل ان خلق يتحول لنفسه مش ممكن مش ممكن ارى بقى انسان ولا ولا نتي يكونوا حاجه ولا الموضوع سمك تبقى سمكه ولا سمكه تبقى رضعه ومستحيل ده يعني انا بنفسه صفاته لا يمكن انها تتغير دا دائره محدوده جدا هي اللي بتتغير فيها الصفات مهما كان من تاثيرات قالوا لا نظريه التطور دي نظريه مهاجمه قطعا ده هي النظريه دي القول الاكيد ال ال ال ال ال ال الصحيح ان, أن ملهوش اصل من افضحها الحقيقه ان الكائنات المتشابهه دي مش انها نشات من بعضها الكائنات المتشابهه دي ربنا جعلها ايه يدل على وحده الخالق سبحانه وتعالى ان الخالق الذي خلق الزرافه من سبع فقرات رقبتها والفار اللي هو سبع فقرات رقبه برده ان جميع الفقرات فيها تبع فيها في الفقرات العنقيه سبع فقرات يبقى هو الخالق واحد سبحانه وتعالى ان نظام الكون ده في كل اجزاء الخلق وخصوصا هو النظام هو النظام شكل المبيض بتاع القطه ومبيض بتاع الانسان في تشابه بيؤدي نفس الوظيفه مش متعدي الميكروسكوب ولا بتاع بتاع الانسان ولا بتاع قطه دايما بتتلخبطوا فيهم وماخد متل حاجه كلها في اتقان كامل بس كل حاجه لها صفاتها البعيده تماما عن الحاجات الثانيه في تشابه عجيب تشابه مع اختلاف فسبحان الله وبنقول كلهم جذمون بان ان الامر ده مش ممكن يكون الا نظريه الخلق المستقل زي ما سموها هم نظريه ان كل مخلوق خلق ايه اتخلق على الخلق. الخلق على وضع وده من يوميها كده ربنا اللي خلق الخلق على هذه الصفه من يوميها كده فبيقروا بوجود الله لكن يجي يقول لهم ان وجود الله يستلزم ان انتوا تدوروا بقى ان ربنا خلق الخلق ليه يقولوا لا لا انا مش هفكر مش عايز اتكلم في الموضوع ده ليه بقى ومش ليه احنا من غير ليه يبقى يقر ان كواك فعلا يقر بوجود ربنا قالوا لا وده للأسف ان حال كتير جدا ممن يعيش حياته وحياه البهائي ومن قالوا لا بسبب هذه النقطه ان هو من غير ليه لان هو لو فكر يقول ليه ربنا خلق الخلق وربنا مش ممكن يكون خلق الخلق ده قلنا ده مسمار في عينها يبقى لازم يلاقي حاجه لو لاقوا بتاع كده فخار طبط فخار في محفور هيقولوا لا دي حضاره قديمه وناس عاقلين كانوا عاملين كده بسبب من الاسباب طب اكيد هيجيبوا حاجه دي الحاجه يبقى معقول الكون ده اتخلق بدون حكمه بدون سبب بدون يعني شيء من وراه سبحان الله لا يحتو الانسان ان يدرك ذلك فاعتبروا انما خلقناكم عباده وانكم الينا لا ترجعون يبقى الانسان لازم يفكر ان الكون ده منسق جدا ده تمام الاسقان في كل حاجه من اول الذره لغايه النجوم والكواكب اللي ماشيه بنفس النظام يدل على وحده القوانين سبحان الله النظام ده يبقى لابد من حكمه يبقى لا يمكن ان هو يكون الخلق ده خلقه عبثا وسودا ويترك هكذا لابد انه خلق لحكمه لكي يعرف الناس ربهم ويعبدوه طبعا من الذي يسال عن لماذا خلق الذي يسال لماذا خلق الخلص الله عز وجل وهو لان هذا سؤال فطري في نفس كل انسان انزل الله رسله على رسله الارواح بسبب خلق هذا الخلق والحكمة من وراءه وما خلقته الجنة والإنسا إلا أن يعبدوه وأن يحب الرب عد وجلنا السلام ده موجود في كل الكتب حتى في المحرم من الغد المعرفة زي ما قلنا بكده أول وصايا عنده أليعوذ النصار الرب إلى هنا ربناح رب إبراهيم وإسحاب ويعقوب وأن تحب الرب إلهية من كل عقلك وقلبك وفكك عجيب والله لأن الإنسان محتاج هي الحاجة دي اللي محتاج لها يعرف أنه عايز يعبد ربنا ويحب ربنا ونخصى على لازم يعيش بالنظام الحياه ومنهج الحياه اللي ربنا شرعه للعباد ومينه للعباد من طريق الرسل اما احنا قلنا في ربنا وبعدين نترك شرعه جانبا او نترك انام الرسل اذا كان في تلازم دايما بين ان في, في الكفر دائما من يكفر بالرسل يبقى كفر بالله كفر بالذي ارسل له لكي يعيش حياته وفق امر ربنا الا من خلال الايمان بالرسل لذلك اصول الايمان كلها مترابطه اعظم الطاعات والرسل ترك الكتب انزلت عليهم الكتب تركوها لنفس اللي تبقى بعد وفات القصل يبقى لابد ان نرجع الى كتب الله عز وجل نعرف كلام الله نعرف مين ولماذا خلقنا ووجدنا طبيعه الخلق دي طبيعه عظيمه الـ الـ الـ الـ الاثاره في نفس الانسان تثير في نفسه من المعاني يعني معاني الحياه ومعاني الوجود ويعني غايته ونهايته ويعني لماذا لابد ان نعبد الله وحده لا شريك له ما يجعل نفس المؤمن يتضح ان يعني غي الامر اوضح من الشمس فعلا والله الليل بدون مبالغه ان الامر في منتهى وضوح البينات اوضح من الشمس قضيه التوحيد ان الله القادر سبحانه وتعالى انه خلق الخلق على حكمه وغايته ان يعبده وحده لا شريك له وان يلتزموا بطاعته وان الى الله عز وجل المصير كما قال عز وجل وصوركم فاحسنت صوركم واليه المصير مثل الله سبحانه وتعالى لا في نادي الوزراء معي معذره كان عاوز ابدا استب التوقيع المره دي ان شاء الله بتقدروا نبدا المره قليله باذن الله